فَإِنْ تَابُوا أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا الزَّكَاةَ فَحَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُمْ أَمَانَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَضَى اللَّهَ يَعْلَمُونَ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 وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ لَثُو أَيْمَانِهِمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ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 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخسهم وينصركم عليهم وَيَشْفِ صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم وَيَتُوبُ الله على من يشاء والله عليم حكيم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 قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم عشرتكم وأموال نقت رفتمها وتجارت تخشون كسادها وتجارت تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله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 يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خفت معلة فسوف يغنىكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم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 يا أيها الذين آمنوا إن كثيرون من الأحبان والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله بل الذين يكذون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنى شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم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 إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولم أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين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 قل أنفقوا طوعا أو كرها اللئن يتقبل منكم إنكم كنتم قَوْمًا قلما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفاقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يؤتون الصلاة ولا يؤتون الصلاة إلا وهم كسالا وَلَا و لا ينفقون إلا وهم كارهون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 ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزج العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون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 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم ومؤهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهم بما لم يناموا وما نقموا إلا أن أعنهم الله ورشوهم من فضله فَإِنَّ يَتُوبُ يَكُوْحَيْرًا لَهُمْ وَإِنَّ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ عَهَدَ اللَّهُ لَإِمَاءَتَنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصِدَقَنَا وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ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 فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أما من أسس بنيانه على شفاجر فنهر فنهر به، فنهر به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين.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 وأما الذين فِي قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وما تؤهم كافرون أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكَرُونَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ